لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا كي بما كسبتم قولوا الذين يؤلون من النساء يجتربصوا بضعا بعد الأشهر فإن تَمِيُّ النَّلِيبُ وَالْمُقَنَّقَاتُ يَا رَبِّ ضَنِّفُ سِجْنَنَا فَلَنْ تَنْقُرُوا ان في الليل يوم من اخر ور للرجال الذين والله عزيز حكيم جيئا <تصفيق> إلي لا يطغ ما حدود الله فنحن على لهمه فيما في من تنبي حدود عَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ وَالِمُونَ فَإِن قَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى فَوْجًا غَيْرَهُ بَئِنْ قِلًا كَانَ فَانَجُدُنَا عَلَيْهِ